من الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيب إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا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 فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبيد واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا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 تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ولا وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مترفون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 آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة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 إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يتهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةً أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن ناخيلوا وأعلبوا وفجرنا في جامع العبيد ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديه أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممت أبَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَمْفُتِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَأَيَّتُ اللَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ الْلَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عابك العرضون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن وإننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعوب وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَتَقُومَ بَيْنَ أَيْدِي كُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْسِي هِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَلَيْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفِكُمْ مِن ما رزقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تطعم من لو يشاء الله أطعمه أن تطعم من لو يشاء الله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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجذاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا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 وامتاز اليوم أيها المدرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبلوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيب ولقد أضل مني 117. أفلم تكونوا تعقلون 118. هذه الجهنم التي كنتم توعدون 119. إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخصم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبطرون ولو لشاء لم سقناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيعوا ولا يرجعون ومن نعمره نكثه في الخلق أ فلا يحيرون وما علم له الشر وما ينفغله إنه وإلا فكر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 وَذَلَلْنَا ذٰلِكَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَنَهُم ۖ قَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يفرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خطيم فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يطلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكوب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون